بَنَاءً خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَهُوَ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ خَلَقَ الإنسان من فإذا هو خصيب مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفن ومنافع ومنها سأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أسقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشكل إن ربكم لرؤوب رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة, وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قفل السبيل ومنها جائر ولو شاء لهذاكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء منه شرابا ومنه شجر فيه <تصفيق> تصيم بكم بالزرع والزيتون والنخيل والاعنب وبكل الثمرات في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سفر البحر لتأكلوا منه نحما طريا وتستخرجوا منه حرية تنبسوا لها وترى الكل كم فيه من فضله ولعلكم تشكرون وألقوا في الأرض تميذ بكم وأنهارا وصبلا لعلكم تهتدون وعلى ماتهم وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله إذا تحرواها وإن تعدوا نعمة الله الله الرحمن الرحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والله يعلم ما تسرون وما والذين يدعون من دون الله لا ينخون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء وما يشعرون ان ان يبعثون الاله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 لا يريون انا فاء ما يذعون قد مكر الذين من قبلهم فادمرناهم جميعا لهم من القوارض فخماني مستفهم من من فوقهم اتاهم العذاب من, من, من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين الذين كنتم قال الذين اودوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين قال الذين اودوا العلم ان الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تدور فهم الملائكه ولبي انفسهم فالقوا السلام فالقوا السلام فَنَخْلُو أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خالدين خَالِدِينَ فِيهَا فَنَخْلُو أَبْوَابَ جَهَنَّمَ للذين خَالِدِينَ فِيهَا بَنِي ربكم قالوا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا قَالُوا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين جنات عدل يدخلونها تجري من تحتنا الأنار لهم فيها ما يشاء ولكذلك يجزر لهم المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنة الذين جذو فهم طيبين يقولون سلام عليكم دخول الجنة, الجنة بما كنتم تعملون هل يوم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 شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دولنا لكف الذين من قبلهم فهل على الرسلين البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الصارون فمنهم من هدى الله ومنهم من حقص عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاغبة المكذبين إن تحرخ على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل فَإِنَّ الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وَأَقْسَمُ بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت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 كانوا يعلمون الذين صبروا على ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم بسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأ من الذين مكروا السيئات أن يخصف الله بهم الأرض أو يأذيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو فِي في تقلبهم فما هم بمعجزين أو عَلَى على فَإِنَّ رَبَّكَ ربكم رؤوف رحيم أولم يروا إلى من خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 وله ما بالسماوات والأرض وله الدين واصفا فغير الله تستقون وما بكم من نعمة فَمِنَ اللَّهِ وَمَا بِكُم من نعمة فمن الله فإليه ثم إذا كشفوا الضر عنكم إذا فريقوا منكم بربهم يشركون ليسفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون لصيدا مما رزقناهم فالله نتحنن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشكرون وإذا بشر أحدهم بالأنفاء ولوجهه مسودا ومكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون, على هون أم يدسه في التراب على ساء ما يحكمون لَّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَتَاعُ الشَّوْءِ وَلِلَّهِ مَتَاعُ الْعَلى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُغَافِلُ اللَّهُ النَّاسَ ضَلَالَّهُمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ويجعلون لله ما يكرهون وتصب أرسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى هم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم يوم ولهم عذاب أليم وما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 وإن يدكم في الأنعام لعبرة نسيط مما في بطوله من بين فرس ودم من بين فرد ودم لبنا خالصا سائغا لشاربين ومن ثمرات النخيل والعناب تتخذون منه سكرا ولصا حسانا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحن أنتخذي, أنتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كل من كل الثمرات فاسنكي سبل ربك ذللا فاسنكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه مختلف ألوانه فيه شفاء للناس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 والله تفضل بعضهم على بعض في الرزق فمن الذين فضيوب رزقهم على باب لك شيئا فهم فيه سواه أَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَمْوَاتِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَبَذَ وَرَزَقَكُم مِنَ الطَّيِّبَاتِ أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا, شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقنا رزقناه ومن رزقناه لما رزقا حسنا فهو ينفق منه سروا وجهرا هل يستمون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يفضل على شيء وهو كن على, على مولاه أينما يوجهه نعيات بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على مستقيم ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلام البصر أو أقرب إن الله على كل شيء والله أخرجكم من بطون أماتكم لا تعلموا لشيئا وجعلنكم السمع والأبصال والنفذة لعلكم تشكرون ألم يروا الطير مسخرات في جو السماء ما نمسكهن إلا الله ما يمزقه أن إلا الله إن في ذلك لآياتين قوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من عام بيوتا تستخفونها تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثافا ومتاعا إلى والله جعل ما خلق ظلالا وجعلنكم من الجبال أشنالا وجعلنكم سرابين تقيتكم الحر وسرابين تقيتكم بحكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البناه المبين فإن تولوا فإنما عليك البناه المبين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 الذين كفروا وصلوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب زدناهم عذاباً فوق العذاب بما كانوا يفسرون ويوم لدعوت في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجنابك شهيدا على ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يظهر بالعدل والإحسان والإيزاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي عمكم لعلكم تبكرون وأوفُوا بعهد الله إذا رأيتم ولا تنقضوا الله بعد عاتبتم وَلَا جعلتم الله بَعْدَ كفيلا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ قَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قَوَّةٍ أَنْكَفَعَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ مِنْ بَعْدِ قوة أن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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تحسنون ما كنتم تعملون ولا تستقدرون ما دخلا بينكم فتزل قدم بعد صبوتها فتزل قدمون بما خدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشهروا بعج الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ما عندكم ينفد وما علده الله باقٌ ولنجزي الذين فضروه جزون برخص ما كانوا يحملون من عمل صالح من ذك من روثه وهو مهم فلا حياة طيبة من عمل صالح. نوحينه حياة صيده ولنجزيهم ولنجزيهم عذره بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم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 قَالُوا سَرَبٌّ وَالْأَنْكَرُونَ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ مُثَبِّتًا الَّذِينَ آمَنُوا لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ وَلَقَدْ نَعَمَّأَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لَّسَانُ الَّذِي يُنْشِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ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 الذين تبعوا الله على بهم وسمعهم وأبصارهم أولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبرو إن ربك من بعدها لغافلون يوم تتى كل نفس تجادل عن نفسها يوم كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قرية كانت عامرة مطمئنة يهسيها بالظلام غدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة إن يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بِمَا كَانُوا يصنعون وَمَرَدُّهُمْ مِنْهُمْ بَكَلَّفُوهُ فَأَقَلَ الْعَذَابُ وَهُمْ فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله, واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعرضون إنما حضم عليكم البيتة والدم ولحم الخنزير وما أهن لغير الله فمن الصر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم ولا تقولوا لما تصفون شيئا تقول الكذب هذا حلال وهذا حرام. لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متى عن ظنينا ولهم عذاب أليم وعلى الذين غادوا حرمنا ما قبصنا عليك من قبل وما ظلمناهم, وما ظلمناهم ولكن كانوا يَظْلِمُونَ يظلمون ثم إن ربك للذين عينوا الشوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إِن ربك من بعدها لغطوا إبراهيم كان أمة طالفا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنه بيجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حزنة وإنه في الآخرة من الصالحين ثم أوحينا إليك أن استبع بلة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين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 ادْعُ لِرَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّذِي هُوَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سبيله وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ وَاصْبِرْ وَمَا نغوه مع الذين اتقوا والذين هم